لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ورزق كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سعوا في آيَاتِنَا معاجزين أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ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 فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطيف والن له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السود واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الْرِيْعَ عُدُّهُ وَشَهْرٌ وَرَوَاعُ وَشَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِرُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ومن يزر منهم عن أَمْرِنَا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من مآريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دابة الْأَرْضِ تَأْكُلُ من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَوَاءٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ تَانِيَةٌ مِنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ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 فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أعاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. أدعوا الذين دعمتم من دون الله، لا يملكون مثل. قَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عنده إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ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 ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا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 كَلْ كُنْتُمْ مجرمين؟ وَقَالَ الَّذِينَ استُضْعِفُوا لِلَّذِينَ استَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَحْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا ذِلَّةً فَالَّذِينَ من وَعَمِلُوا وعمل إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولئك لَهُمْ جَزَاءٌ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 يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الوازقين ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَفْتِنَكُمْ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 فكيف كان نكير قل إنما أعركم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 قل إن ربي يقذف بالحق عذاب الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أظل على نفسي. وَإِنِّي اهتديت فبما يوحي إِلَيَّ ربي إِنَّهُ سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ من قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبر إنهم كانوا في شك مريب